اسلوا هل اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشأوا لما سخناهم على مكانتهم فمستطاعوا مضيّا فمستطاعوا مضيّا ولا يرجعون ومن عمّرهن نكّسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما يبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليُذِرَ مَنْ كَانَ حَيَا لِيُذِرَ مَنْ كَانَ حَيَا الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ